وعليكم ورحمة الله وبركاته الله رب العالمين صلى الله وسلم وبرك على عبده ورسوله نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذا سائل يقول من أراد أن يجعل له اصلا في التفسير مكرره فهل يصلح تفسير زاد المسير عن الجوزي وهل كتاب قد استوعب الأقوال في التفسير الكتاب متوسط ليس بالطوير ولا بالمختصر وإنما هم من التعسير جمع فيه الكثير من أقوال أهل التحويل من السلف وغيرهم ومع ذلك تخلو هذه الأقوال من الاستدلال والتعليل والترفيخ يصلح أن يكون دليل بيد طالب العلم يستفيد منه ويكرره ويردده وإذا أراد أن يرجع إلى توثيق هذه الأقوال التي ذكرها والاستدلال لها بما هو أطول منه يكون استفاد خيرا يكون هذا بمثابة دليل بيده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بأسان إلى يوم الدين قال الإمام محمد الأمين الشنقيق رحمه الله تعالى قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة ودى الآية ظاهر هذه الآية أن جميع أنواع الميتة والدم حرام ولكنه ضين في موضع آخر أن ميتة البحر خارجة عن ذلك التحريم وهو قوله أحل لكم صيد البحر وطعامه الآية إذ ليس للبحر طعام غير الصيد إلا ميتته وما ذكره بعض العلماء من أن المراد بطعامه قديده المجفف قديده المجفف بالملس مثلا وأن المراد بصيده الطري منه فهو خلاف الظاهر لأن القديد من صيده فهو صيد, فهو صيد جعل قديدا وجمهور العلماء على أن المراد بطعامه ميتته منهم أبو بكر الصديق وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وأبو أيوب الأنصاري, ر... ر... وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين وعكرمة وأبو سلمة بن عبد الرحمن وإبراهيم النخعي والحسن البصري وغيرهم كما نقله عنهم ابن كثير وأشار في منضع آخر إلى أن غير المسفوح من الدماء ليس بحرام وهو قوله إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا فيفهم منه أن غير المسفوح كالحمرة التي تعلو القدر من أثر تقطيع اللحم ليس بحرام إذ لو كان كالمسفوح لما كان في التقييد بقوله مسفوحا فائدة وقبل أقول رحمه الله تعالى في قوله جل وعلا إنما حرم عليكم ميتة والدم ميتة اقتنات بأل والدم كذلك النص شامل لجميع ما يشمله الاسم اسم الميت واسم الدم وكاء ما يخصص الميت وما يقيد الدم ما يخصص الميت وما يقيد الدم خصصت الميت بما جاء جاء فيما يتعلق بصيد البحر وطعام حلت لنا ميتتان ودمان الميتتان السمك والجرات تصص هذا اللغ الميتة بميتة البحر والجرات وساء في تفصيل الكلام في كلام المؤلف الله وذكر الملاهب هذا من باب التعميم والخصوص لان الميت لفظ يوفراد يشمل جميع ما تحله الحياة ثم تطارقه يطلق عليه اللهم ميت تثنى من ذلك على سبيل التقصيص ما جاء به النص طعام البحر الذي عبرهنه في الحديث بفرد من أفراده وهو الحوت والسمك وأيضا الجراد فالحوت ميتة في البحر تشمل تشمل جميع ما يشاركه في كونه ميتة بحر والجراد قاس عليها للعلم من حيث الطهارة كل ما لنفسه له سائلة أما بالنسبة للأكل فاللغو الخاص به للدليل الخاص وأن النبي آية صلى الله عليه فيما ذكر عنه الصحابة أنه غزوا معه سبع غزوات يقولون الجراد مع قوله محلة من الميتة واللصف الثاني هذا من باب العموم والخصوص لأن الميتة ذات أفراد خرج منها بعض هذه الأفراد بالحديث المذكور وبالآية وأما الدم هل يكون ذو أفراد يكون ذا أفراد او أوصاف أوصاف لذا جاء تقييده بالوصف بكونه مسفوحا بكونه مسفوحا فالميتة من الفاضة العامة والدم لفظ مطلق قيد بالوصف كل لا فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتذاً أو دماً مسروحاً طيب لو قلنا أن الدم لفض عام كالميتاء ما هي عليه؟ لا يمكن تقصيصه بقوله دم مسبوح لأن ذكر بعض الأفراد بحكم موافق للعام لا يقدر تقصيص الحكم الموافق لكن في الميتة لماذا قلنا تقصيص لأن الحكم مخالف هنا وهنا أحل لكم الحكم مخالف فيخصص لكن ما يتعلق بالدم حرام وكل لا يجذب بماء ويحيي للمحرما هذا التحريم أيضا على طاهم يطعمه تحريم الحكم موافق لو قلنا أنه من باب التخصيص لقلنا أنه لا يقتض التخصيص لأن الحكم الخاص موافق لحكم العام فلا يقتض التخصيص وإنما ذكر الخاص من باب الاهتمام به والعناية بشأنه كما في ضائره من ذكر الخاص بعد العام أو أكثر إنما ينكر الاهتمام به والعناية بشأنه وفي هذه الصورة ينقلون الإجماع على أن المطلق يقيد بالنص المقيد ونحل الاتفاق لأنه يتفق معه في الحكم والسبب يتفق معه في الحكم والسبب كما قرر ذلك أرمين سيئة الكلام في التفريق بين بعض الأفراد الميتة في البحر مما لا تعيش إلا في وما له نظير محرم في البر كالكلب وخنزير وما يعيش في البحر وفي البر تبعث من التفصيل المخلف رحمه الله فصل في هذا نعم وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أحل له ولأمته ميتتين ودمين أما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال وسيأتي م. وسيأتي الكلام على هذا الحديث في الأنعام إن شاء الله تعالى وعنه صلى الله عليه وسلم في البحر هو الفل ميتته أخرجه ما هذا هو الطهور ما هو الذي هو سبب قرود الحديث الذي السؤال عن طهارة الماء فأجاب عليه الصلاة والسلام والطاور ماء والحل ميت أخرجه مالك وأصحاب السنن والإمام أثمد والبيهقي والدار قطني في سننيهما, في سننيهما والحاكم في المستدرك وابن جارود في المنطقة وابن أبي شيبة وصحّحه التنمذي وابن خزيمة وابن خداد والبخاري والظاهر الظримون هذا ما قال صحّحه البخاري والتنمذي وابن خزيمة وابن خداد هذا ما وابن خزيمة وابن خداد والبخاري هنا بحسب الأشخاص اللي بحسب الكتب له أشخاص ما قدم على البخاري أحد إنما قدم الترمذي نص على تصحيحي في صحيحه ومعرفه زي الحديث في صحيحه وبالحبان كذلك البخاري نوقل عنه تصحيحه نقله بترمذي وغيره لكن لو كان في صحيح البخاري قلنا صحيحه البخاري ولا قدمنا عليه وظاهر عموم هذا الحديث وعموم قوله تعالى وطعامه يدل على إباحة ميتة البحر مطلقا وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أنه أكل من العنبر وهو حوت ألقاه البحر ميتا وقصته مشهورة وحاصل تحريري فقه هذه المسألة أن ميتة البحر على قسمين قسم لا يعيش إلا في الماء وإن أخرج منه مات كالحوت وقسم يعيش في البر كالظهابع ونحوها أما الذي لا يعيش إلا في الماء كالحوت فميتته حلال عند جميع العلماء وقال فأغوحني فترحمه الله فيما ما منه في البحر وطفى على وجه الماء فقال فيه هو مكروف الأكل بخلاف ما قتله إنسان أو حسر عنه البحر فمات فإنه مضاح الأكل عنده الذي لا يعيش إلا في الماء يقول فميتته حلال هند جميع العلماء لا زعم نازع بعض فيما ورد النص بتحريمه في اللفظ يعني وين كان ليس المقصود في الاصل في اصل الحديث ودلالته الاصليه ما يعيش في البحر ولا الكلب ولا الخنزير يعني تحريمه منصب على في على ما يعيش في البر هذا الاصل في السياق في النص الثلاثة الأصلية لكن اللفظ يتناول ما يعيشه البحر مثل ما قال مالك يستقلون خنزير فإذا قلتم خنزير معناه أن يدخل فيه من حيث اللفظ نريد أن أبين أن قوله فميتته حلال عند جميع العلماء فيه خلاف مثل هذه الصورة لا لا, لا. الذي يعيش في البر من حيوان الظفر كالضفادع والسلاحف والسرطان وترسل وترسل ما فقد اختلف فيه العلماء فذهب مالك بن أنس إلى أن ميتة البحر من ذلك كله مباحة الأكل وسواء مات بنفسه وجد طافيا أو بالاستياد أو أخرج حيا أو ألقي في النار أو دس في طين وقال ابن نافع وابن دينار ميتة البحر مما يعيش في البر نجسه ونقل ابن عرفة قولا ثالثا بالفرق بين أن يموت في الماء فيكون طاهرا ولو مات إنسان غرقا في البحر هل يمكن أن يقول عالم أنه ميتة بحر لا يمكن أن يقابل هذا لكن اللفظ يحتاج إلى مزيد دقة, دقة نعم بالفرق بين أن يموت في الماء يكون طاهرا أو في البر فيكون نجسا وعزاه لعيسى هن بن القاسم والضهادع البحرية عند مالك مباحة الأكل وإن ماتت فيه وفي المدونة ولا غأس بأكل الضهادع وإن ماتت لأنها من صيد الماء انتهى أما ميتة الضهادع البرية فهي حرام بلا خلاف بين العلماء وأظهر الأقوال منع الضهادع مطلقا ولو ذكيت لقيام الدليل على ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى أما كلب الماء وخنزيره فالمشهور من منهب فيه فيهما الكراهة قال خليل بن إسحاق المالك المالكي في مختصره عاطفا على ما يكره وكلب ماء وخنزيره وقال الزاجي أما كلب البحر وخنزيره فروى ابن شعبان أنه مكروه وقاله ابن حبيب وقال ابن القاسم في المدونة لم يكن مالك يجيبنا في خنزير الماء شيء ويقول أنتم تقولون خنزيره وقال ابن القاسم وأنا أتقيه ولو أكله رجل لم أره حراما هذا هو حاصل مذهب مالك في المسألة وحجته في إباحة في الحيوان البحري كان يعيش في البر أو لا قوله تعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه ولا طعام له غير صيده إلا ميتته كما الآن قاله الآن الذي أباح في وكلب البحر الآية والنص الذي حرمهما لا يكون ميتداً أو دم مسوحاً أو لحمق زير وجاء في الكلمة جاء وش اللي بينها هذه النصوص من النسب أردنا أن ننظر إليها ونتعامل معها على طريقة أهل العلم في دفع تعارف مثل هذه الصورة قلنا أن الآية عامة الآية عامة التي تتعلق آية الإباحة عامة وآية التحرين مجملة ظاهر لم ظاهر فما الذي يقدم أنتم تقولون خنزيل ما معنى هذا أنتم بإقراركم بهذا اللفظ يخشى أن يشمله او لحم خنزيل اللفظ المجمل أنه يتناول خنزيل البر يتناول خنزيل البحر فهم مجمل أنتم تقولون خنزيل فما الذي يخرجه من الآية المحرمة هذا اللي يستقر عندك في نهاية تحت المسألة هذا اللي يستقر لكن ما يصلح نجاب به من يرى أكس ما في شكال ما الذي يخرجه من الآية أنتم تقولون خذزين نعم الحقيقة حقا يعني إذا قلنا في البترول أنه الذهب الأسود تقول أنتم تقول ذهب نجعل فيه زكاة الذهب م? كلام في الحقيقة الشرعية واللغوية الأصلية ما تعرف عليه الناس يسمونه وكذا ما ينفع مثل ما فيه الحمار الوحش لكنه لا يدخل فيه تحريم الحمار الانسي فالمرجع في ذلك إلى حقيقة الشيء ولا طعام له غير صيده إلا ميتته كما قاله جمهور العلماء وهو الحق ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماءه الفل ميتته وقد قدمنا ثبوت هذا الحديث وفيه التصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بأن ميتة البحر حلال وهو فصل في محل النزاع وقد تقرر في الأصول أن المفرد إذا أضيف إلى معرفة كان من صياغ العموم كقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره يعني عن جميع أوامره عليه الصلاة والسلام نعم. وقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تخصوها جميعا واحد يمكن احصائها لكن المراد بذلك العموم لأنه مفرد مضاف مفرد مضاف إلى معرفة أنت إذا قلت اللهم اغفر لي ذنبي تقصد واحد ولا جميع الذنوب جميع الذنوب من هذا الباب نعم وقد أشار في مراق السعود بقوله عاقه وقد ولي وإليه أشار في مراق السعود بقوله عاطفا على صيغ العموم وما معرفا بأل قد وجد أو بإضافة إلى معرف إذا تحقق الخصوص قد نفي وبه نعلم يعني ما معرفا بأل قد وجد هذا تثمت بيت سابق شطر ثاني لبيت قبل ثاني أو بإضافة إلى مهرفي إذا تحقق الخصوص قد نفي نعم إذا تحقق الخصوص قد نفي وبه نعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم ميتته يعم ظاهره كل ميتة مما في البحر ومذهب الشافعي رحمه الله في هذه المسألة هو أنما لا يعيش إلا في البحر فميثته حلال بلا خلاف سواء كان طافياً على الماء أم لا بلا خلافاً يعني عنده في مذهبه نعم وأما الذي يعيش في البر من حيوان البحر فأصح الأطوال فيه وهو المنصوص عن الشافعي في الأم ومختفر المزني واختلاف العراقيين أن ميتته كله حلال للأذلة التي قدمنا آنفا ومقابله هناك كتب في الاختلاف في الربية حنيفة بن أبيل واختلاف كبيراً للشافعية هنا اختلاف العراقية من الشافعي ومطبوع لها مش لهم طبعة بلاقظة من مطبوع لا إله إلا الله في المسألة الأولى لا يعيش إلا في البحر ميتة وحلال بلا خلاف المثابهم سن كان طافيا أم لا أذب رفقهم عليه الحنابلة ويخالفهم الحنفية في الطافي وأما الذي يعيش في البر من حيوان البحر وأصح الأقوال فيه والمنصوص عن الشافر في الأم إلى قره أن ميتة وحلال تغليبا لجانب وعند الحنابل العكس تغريب جانب الحضر كل يرجع إلى أصله في هذا الأصل الحل أو الأصل الحضر فرق بين من يقول الحلال ما أحله الله وبين من يقول الحرام ما حرمه الله إذا مر الإنسان مثل هذا الكلام غير تأمل ما كما فرق حرام ما حرمه الله فالحرام ما حرمه الله إذا قلنا الحلال ما حله الله فيبقى ما عداه على التحليم وإذا قلنا الحرام ما حرمه الله فيبقى ما عداه للتحديد اها للتحليل على الحين نعم التي قدمنا انفا ومقابله ومقابله قولان ومقابله قولان احدهما منع ميتة البحر الذي يعيش في البر مطلقا ثانيهما التفصيل بينما يؤكل نظيره في البر كالبقرة والشاه فتباح ميتة البحري منه وغينما لا يؤكل نظيره في البر كالكنزير والكلب فتحرم ميتة البحري منه ولا يخفى أن حجة الأول أظهر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته وقوله تعالى وطعامه كما تقدم ترجيح الشيخ رحمه الله في قوله ولا يخفى أن حجة الأول أظهر وجه الظهور في حجة الأول في شمول النص اللي ما يعيش في البر اللي يسمى ميتة بحر لأن يعيش في البر بسمونه بر يعيش في البر ويعيش في البحر هو بحري ويعيش في البر من أميت البحري الذي يعيش في البر مطلقا بجميع المن من غير تفريق بين افراد ما يعيش في البر ولا نحتاج إلى التفصيل فيما كان عيشه في البحر أكثر وبينما كان عيشه في البر أكثر ليكون الحكم الغالب قول الشيخ المطلق أن يمنع هذا خلاص سواء كان أكثر أو أقل مدام يعيش في البحر ولا يموت إذا دخل البحر فأميت البحر لكن سلا تحتاج إلى نزيد عناية من الشيخ رحمه الله لأنه لأن الافتياط وترك الشبهات أمر مطلوب شرعا والاستبراء للدين امر مؤكد في الشعب لكن يبقى أنه عند الشيخ أيضا أن يقول للشيخ أن يقول الاحتياط شيء والتحريم شيء ما آخر شككت في طعام ولو كان التحريم عارض لا أصلي تحريم على الاصليه ما فيش كلام التشكيلات الخنزير ولا الغنم نعم تحريم اصل لكن اذا كان التحريم عارض هل ذكي او ما ذكي من الغنم لكن هل ذكي ذكي شرعيه او لكه من ينطق بالشهادتين او من عنده شيء من الشرك او شيء من هذا تبقى الشغفه قواه طلب فهمت لي هذا ومساله بناء الجسد كل جسد مبني على صحته في النار او لا به والدعوه ما استجاب اذا طاب المطعم كل هذا يجعل الانسان يهتم ويتحرز ما ياكل وما يشرب وما يسكن في جوه مكانه ما بينه ما له نظير في البحر فتحريم الميتة البحري منه طيب خنزير بحر سماه خنزير بحر كلب بحر بينما ما له نظيره في البري كالخنزير والكلب المتحريم الميتة البحرية منه إذا قلنا أن هذا الخنزير لا يعيش إلا في البحر يدخل في هذا الكلام ها؟ لا لأن الكلام فيما يعيش في البر ويعيش في البحر هو بحري باعتبار غالب لكنه يعيش في البر في حتى الضفافات البحريه في خلاف يعني يضعون القاعده وتطبيقها في الواقع حسب الوجود وعدم ما يهتموا لهذا كثير نعم وان المذهب الينعم افضل رحمه الله فهو كل ما لا يعيش إلا في الماء فميتته حلال والطافي منه وغيره سواء وأما ما يعيش في البر من حيوان البحر فميتته عنده حرام فلا بد من ذكاته إلا ما لا دم فيه كسفرطان فإنه يضاح عنده من غير ذكاه واحتج لعدم إذاحة ميتة ما يعيش البر بأنه حيوان يعيش في البر له نفس سائلة فلم يضح بغير ك كالطير وحمل الأذلة التي ذكرنا على خصوص ما لا يعيش إلا في البحر انتهى وكلب الماء عنده إذا ذكي حلال و... الجمع معروف من الاحتياط عند الحنابلة في كثير من أبواب الدين يغلبون جانب الحظر نغلبون جانب منع في هذا الباب في باب الأطعمة وفي باب الصلاة مثلا إذا كان مسافر طرع عليه الحضر أو الحضر ثم طرع عليه السفر وقضاء الصلوات إذا وجلت في السفر ثم قضيت في الحضر أو العكس نغلبون جانب الحضر مطلقا وقضاء احتياط هذا معروف من ذهب الحلاف إذا اكيد انه لقد مكتبه الحديثه سمعنا ما شارح الكتاب عنده اذا ذكيه حلال ولا يخفى أن تخصيص الادله في العموم فيحتاج الى نص فمذهب مالك والشافعي أظهر دليلا والله تعالى اعلم هذا باب التخصيص هل أثبتنا دخول ما يعيش في البر والبحر في النص العام؟ ها؟ ما أثبتناه، ننازل في إثباته أصلاً لنحتاج إلى إخراجه ما نتفق معهم على إدخاله حتى نحتاج إلى إخراجه ومرهض الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن كل ما يعيش في البر لا يؤكل البحري منه أصلا لأنه مستخبط وأما ما لا يعيش إلا في البحر وهو الحوت بأنواعه فميتته عنده حلال إلا إذا ما فحت فأنفه في البحر وطفى على وجه الماء فإنه يكره أكله عنده فما قتله إنسان أو حسر عنه البحر فمات حلال عنده بخلاف الطافي على وجه الماء وحجته فيما يعيش بالبر منه أنه مستخبث والله تعالى يقول ويحرم عليهم الخبائف وحجته في تراه في السمك الطافي ما رواه أبو داود في سننه حدثنا أحمد بن عبده وجه, وجه الاستخباث في حيوان البحر الذي يخرج ويمكن أن يحيش في البارد ويوجد الاستخباث فيه <تصفيق> هل من عادة العرب استخباث هذا النوع لأن المردود إليه في الاستخباث عندهم عادة العرب كون الإنسان نفسه تعافه هل استقل هذا بأسفل المنه النبي صلى الله عليه وسلم عافظ الضب لكن الحجة فيما يعيشه في البر تغليب جانب الحضر المنه إنسان يستبرع دين ما يلام لكن يبغى أنه إذا كان هناك قول وله مستند وما أخذه من النص وهذا للإنسان يمنع منه نفسا من باب التورع والتقاء الشباة لكن ما يمنع الناس منه لكن إذا كان القول الثاني له دليل هو إذا كان يفتي به علم هذا تقرر عنده في هذا المسألة وذور راجح افتي بالتحريم لكن اذا كان استرواحه الى المنع من باب اتقاء الشبهة والقول الثاني له دليل ومأخذه من النص ما يمنع الناس منه من وين منه من البحري من البحري يعيش في البر من البحر هو الكلام كله على البحر, البحر. لكن اللي يعيش منه في البر ها؟ لا عندك شفشو كلامه إلا إذا مات وما ما لا يعيش يعيشه إلا, إلا في البحر وهو الحوت بأنواع عميتته وعنده حلال إلا إذا مات عدفاً فيه وطفاً ثم بعد ذلك قال وحجته فيما يعيش في البر منه يعني من البحري في حياته يخرج من البحر يتمشى ولا يموت مجرد إخراجه عنده مستخبط هذا؟ لأنه بالنسبة للناس غير مألوف والناس لا غير المعلوم الآن في كراهة السمك الطافي ما رواه أبو داود في سننه حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي سليم. سليم. سليم. يحيى بن سليم الطائفي قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ألقى البحر أو جزر عنه فاكلوه وما مات فيه وطفى فلا تأكلوه انتهى قال أبو داود روا هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أبي الزبير أوقفوه على جابر وقد أسند هذا قال أبو داود روا هذا الحديث سفيان الشوري وأيوب وحماد عن أبي الزبير